لكن يا ترى ما هو الخوف الذي يدل صاحبه على الخير ويمنع صاحبه من التجرؤ على انتهاك حرمات الملك فليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه ولكن الخائف من يترك ما يخاف أن يعاقبه الله عليه ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه ولكن الخائف من يترك ما يخاف أن يعاقبه الله عليه نعم أيها الأحبة هذه هي حقيقة الخوف قيل للحسن البصري رحمه الله تعالى يا أبا سعيد إننا نجالس اقواما يخوفوننا من الله حتى تكاد قلوبنا أن تطير فقال رحمه الله تعالى لسائله إنك إني خالق أقواماً يخوفونك في الدنيا حتى يدركك الأمن في الآخرة خير من أن تصحب أقواماً يؤمنونك في الدنيا حتى يدركك الخوف في الآخرة إنك إن تخالق أقواما يخوفونك في الدنيا حتى يدركك الأمن في الآخرة خير من أن تصحب أقواما يؤمنونك في الدنيا حتى يدركك الخوف في الآخرة ولذلك أيها الأحبة تدبروا معي درس الليلة اعلموا أن الخوف من الله ثمرة حقيقية للإيمان بالله محال أن يتذوق القلب حقيقة الخوف وأن يمتلئ القلب بالخوف دون أن يتذوق القلب هذا طعم الإيمان أو حلاوة الإيمان أو حقيقة الإيمان أو أن يشرق فيه نور الإيمان فالخوف ثمرة اللازمة للإيمان وعلى قدر إيمانك يكون خوفك على قدر إيمانك بالله يكون خوفك من الله ويكون إجلالك لله وتكون رهبتك من الله اعلم أنك لا تتجرأ على الله بالمعصية في أي ساعة من ليل أو نهار إلا لأنه قل في قلبك الخوف من الملك القهار نعم وإن خفت الله جل جلاله في خلوتك أو في جلوتك في باطنك أو في سرك فهذا الخوف دليل إيمانك بالله جل وعلا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 اسمع إلى قول الله جل وعلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين الله الله فلا تخافوهم لا تخافوا الشيطان ولا تخافوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين يعني إن كنتم مؤمنين فلا تخشوا إلا رب العالمين ولا تخافوا إلا الملك الحق جل جلاله وخافوني إن كنتم مؤمنين بل يتذكر بالموعظه